<تصفيق> يا صاب والله ما تحصل لك بها الدنيا صديق تزرع كثير يا يقل ما تحصد ثمر بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق اليا صيته فز فيك وقالت اماني أمر اليان صيته فز فيك وقالت اماني أمر لا قال كلمه اهتمها ولا اعتذر عذرني ليك اللي وقف وقفت بطل ونهد هدات النمر لا قال كلمه اهتمها Ты да рада إليا وقف وقفت بطال ونهد هدات النمر إليا وقف وقفت بطال ونهد هدات النمر وبعض العرب صداقته ما هي على طول الطريق يقطع صداقات واحد تقول شايل لك جمر وبعض العرب صداقته ماهي على طول الطريق يقطع صداقة واحدا أنت تقول شايلك جمر يقطع صداقة واحدا تقول شايلك جمر يا الله ما تحصل لك به الدنيا صدى يا سرا كثير ما تحصد ثمر بعض العرب صدقت من وين ما جيت يطيك اللي انا فز فيك وقالت اماني امر إليان أمر في اللي لهود ليأتنا الصاهر رفيق أضرب على علاقتك سان بالخط الحمر أمر في اللي لهود ليأتنا الصاهر رفيق. اضرب على علاقته اكسن بالخط الحمر اضرب على علاقته اكسن بالخط الحمر واشرك بلحيات قوتين تمشي على خط الرقيق ما ما هي قوتين تبقى على مر العمر واشرك بلحيات خوة تمشي على خط الرقيق مدام ما هي خوة تبقى على مر العمر مدام ما خوة تبقى على مر العمر كثيرا يا يقل ما تحصد ثمر بعض العرب صداقته من وين ما جيته يطيق ليان صيته فز فيك وقالت مارني امم يا هي اللي عندي زفيره انجيت رداخ شنداب والياسك تادها ومر يهيه هي اللي مستوي عندي زفيراه وشهيك إن جيت ردخ شندم وليس كتادها ومر إن جيت ردخ شندم وليس كتادها ومر من يمفرح شرذماه ولا مزعل فريك الصبر مفتاح الفراغ والسؤس ما ضار التمر ما دام يمكن طمرها هو لها حريك بعض السوالف ما لها عند الرجال الطمر بعض السوالف ما لها عند الرجال الطمر يا صبر الله ما تخصي دنيا صيديه يا يا ما تحصد ثمر بعض العرب صدتته من وين ما جيت يطي الي نسيته فز فيك وقالت اماني امط